بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة جالي شاب وخطبته قعدوا معايا حوالي ساعتين بيحكوا لي حكايتهم هم تخطبوا وبعدين فسخوا الخطوبة وبعدين بيفكروا يرجعوا البعض تاني وقصة كده إيه طويلة قعدت معاهم وبدأت أسألهم طب أنا عايز أسألك سؤال أنتوا أصلا انفصلتوا ليه فيعني ما أنتوا كنتوا مخطوبين فبدأوا يقولوني انفصلنا و و وبدأوا يحكوا لي حاجات أصله هو ما بيسألش عليا أصله هي ما بتقوليش كلام حلو أصله هو ما, ما بيهتمش يجي يقعد معايا أنا وأهلي كتير أصله كذا أصله كذا أصله كذا وبدأت أسمع أسمع أسمع وبعدين بدأت أسألهم كل واحد عن إيه المميزات اللي فيه وبيدور على إيه في شريك حياته سدقوا لقيتهم ليقين على بعض جدا ومنسبين لبعض جدا وصفاتهم الشخصية تركب على بعض جدا وأهليهم قريبين شخصياته وطبيعة أهليهم والمستوى الاجتماعي وحتى مستوى التبين قريبين وك... يعني و... والمستوى العلمي والطموح قريبين قوي دول يركبوا على بعض جدا طب ما المشكلة؟ كانت فين المشكلة؟ اكتشفت إن المشكلة إن كل واحد فيهم كسلان يعني إيه كسلان؟ مش عايز يبذل الجهد؟ علشان يقرب من الآخر حصل بعد كده ان هم كتبوا كتبهم بعد ما كتبوا الكتاب فضلوا برضو كسلانين يعني ايه كسلانين مش مستعد يعني يبزل جهد يا ما ناس متجوزين ومش مستعدين يبزلوا جهد يعني ايه يبزلوا جهد وهو ايه الموضوع دو بصوا يا معا كده من الآخر الحب بيدوم ببذل الجهد يعني ايه تقعد تبزل مجهود وتهتم بمراضك وتسأل عليها وتخرجه وعايز تعمل لها كذا مجهود واحد بيبزل مجهود الناس بتكسل على فكرة يعني أنا بتكلم بالذات على اللي تجاوزه قريب واللي مكتوب كتابهم واللي خلاص بيتجاوزه بيبقى كسلان يبزل مجهود الحب ما بيتسقيش إلا ببذل المجهود ابزل مجهود عاطفي ابزل مجهود نفسي ابزل مجهود جسدي إنك تروح تعمل مشواج وتخرج يتسقي الحب يحصل إيه بعد شوية؟ هلاقي نفسك بتحافظ عليه. مش تتخنق على كلمة. إنتوا واخدين بالكوا الناس بتتطلق عليه. على زرق أم يص ما أطوع. طلقو بعض. على مش عارف خنقة. على ملح زيادة في الأكل. إلا لما أخذه يعني. إلا كلام الفاضي ده. عايز زاول كلام غلط يعني. الهيافة دي بس إيه؟ دي إيه ده؟ طب ليه؟ ليه بيتخنق فيقولوا يلا نتطلق ما بزلوش مجهود. الإنسان اللي بيزل مجهود في حاجة بيحافظ عليها. يبذل مجهود في الحب. تلاقي نفسك عايز تحافظ عليه لأنك بزلت مجهود لأن مجهودك غالي عليك لأنك, لأنك بزلت لأنك أعطيت لأنك ضحيت لأنك حطيت إفرت حطيت, حطيت حطيت وقت وجهد الجهد والوقت اللي بيتحط بيخلي الإنسان يصعب عليه أنه يضحب بوقته وجهد وذكرياته لأن الجهد والوقت اللي راح ده كان ذكريات فتلاقي الموضوع والحب بقى غالي عليك صدقي أن دي أحسن طريقة بيخليك تحافظ على بيتك أحسن طريقة تحافظ بيها على بيتك تبذل مجهود فيغلى عليك الحب فلما تيجي حتتخنقه خلاص و... وهاه حتزعق أهو تقول يا عم أنا حزعق ليه حتخنق ليه و... و... وضيع الحب ده كله الشاب والفتاة اللي جوا لي اتكتب كتابهم لكن بيتخنقوا على حاجات فيقوم الثاني مقور الخناءة فيقوم التاني ردد عليه فيقوم التاني مطور الخناقة والله العظيم اللي بيبذل مجهود بيخاف على مجهوده فييجي يلاقي نفسه هيخبط يقول لك لا يا عم احنا بقينا عشرة وذكريات ومجهود كبير للمتزوجين والمتزوجات وللمخطوبين والمخطوبات وللي كبين كتابهم والكاتبات الحب بيتسئب بذل الجهد ابزلوا الجهد وما تكسلوش اروا العواطف تكبر ويتحافظ عليها وتدوم السعادة في البيت طول الجواز شكرا والسلام عليكم